إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم 我 vollemන أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون والإ كان الر رح مآان يؤلَذُم فآنا أَ Hvala. Wow. jo أصفح عنهم وقل سلام